بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب أربعة وتسعون بيتا قال الشاطبي رحمه الله بدأت ببسم الله في النظم اولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى الى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الاحسان بالخير والبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا وبعد فحب الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديد أم على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كلو ترد حاله مريح ومكلا هو المرتضى من إذا كان أمما ويممه ظل الرزي زانت قن هو الحر إن كان الحرية حواريا له بتحريه إلى أن تنبلاء وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلمة من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضه ومن أجله في ذروة العز يجتلا يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا أمري أنوال ذاك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شوب عنها استنارت فنورت سواد الدجا حتى تفرق وانجلا وسوف تراهم بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو بن كثير كاثر القوم معتلا روى أحمد البزيل هو محمد على سند وهوى الملقب قنبلا وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب 124. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا وبالكوفة هم ثلاثه أذاعوا فقد ضاع الشذو وقرنفلا فاما ابو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز افضل وذاك بن عياش ابو بكر الرضا وحفص وبالاتقان كان مفضلا وحمزه ما ازكاه من متورع اماما صبورا للقران مرتلا روا خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا وأما علي فالكساء ينعتموا لما كان في الإحرام فيه تسربلا روا ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا أبو عمرهم واليحصبي ابن عامر صريح باقيهم أحاط به الولى لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا وها أنذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا جعلت أبا على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا سوى أحرف اللاريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهودا wila ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس باغفلا عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا وذن قطشين للكساء وحمزة وقل في مع شعبة صحبة تلا صحاب هما مع حفصهم عم نافع وشام سما في نافع وفت العلا ومك وحق فيه وابن العلاء قل وقل فيهما وليحصبين نفر حلا وحرمي المكي فيه ونافع وحصن عن الكوفي ونافعهم علا ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي وقضي بالواو فيصلا وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا كمد واثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصلا وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحر نعملا. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والاسكان آخاه منزلا وآخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها اطلقت من قيد العلا وقبل وبعد الحرف اتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلا وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل اهل فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجهتها فهني متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الايادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأختلا أمين وامنا للامين بسرها وإن عثرت فهو الأمون تحملا أقول لحر والمروءة مرؤها لإخوته المرآة ذو النور مكحلا أخي أيها المجتاز نظمي ببابه ينادى عليه كاسد السوق أجملة وظن به خيرا وسامح نسيجه بالإغضاء والحسنى وإن كان هلهلا وسلم لإحدى الحسنيين إصابة ولخرجتها درام در مصوبا فأمحلا وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلح من جاد مقولا وقل صادقا لولا الوئام وروحه لطاح الانام الكل في الخلف والقلا وعسى لمن صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا ولكنها عن قسوة القلب قحتها فيا ضيعه الأعمار تمشي سبهللا بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شذبا ومغسلا وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قباه الله يجرون أفعال يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألاء وقد قيل لكم كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا لعل إله العبش يا إخوتي يقي جماعة تنا كل المكاره ولا ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم اذ ما نسوه فيمحلا وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي الا ستره متجللا فيا رب انت الله حسبي وعدتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا باب الاستعاذة خمسة أبيات إذا ما أردت الدهر تقرا فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما اتى في النحل يسرا وان تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعبوا منها باسقا ومضللا وإخفاؤه فصل أباه عاتنا وكم فيه باب البسمله ثمان ابيات وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها ذرية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وصل وسكتا كل جلاياه حصلا ولا نصكا لا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأرب ع الزهر بسملا لهم دون نص وهو فيه نسكت لحمزة ففهمه وليس مخذلا ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لستم بسملا ولا بد منها في بدءائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا ومهما تصلها مع أو سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا سورة أم القرآن ثمانية أبيات ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند سراط والسراط لقنبلا بحيث اتى والصاد زايا أشمها لدى خلف وشم لخلاد لولا عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراك. وقالون بتخيره جلا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملا ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتلعلا مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال وقفل الكل بالكسر مكملا باب الادغام الكبير اثنان وأربعون بيتا ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفلا ففي كلمه عنه مناسككم وما سلاسكم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من ادغام ما كان اولا كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا اذا لم يكن مخبر او مخاطب أو المكتسي تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا وقد أظهروا في الكاف يحزنك كفره إذ النور تخفى قبلها لتجملا وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا كيبتغ يزعمون يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلاء ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف روده من تنبلا بإدغام لك كيدا ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لعتلا فإبدانه من همزة هاء نصلها وقد قال بعض الناس من واو نبدلا وواو هو المضموم ها أنكه ومن فأدغم ومن يظهر فبالمد عللا ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا وقبل يئسنا الياء في الله عارض سكونا اوصلا فهو يظهر مسهلا باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلا وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا كيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزق كنجلا وإدغام ذي التحريم طلقكن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا ومهما يكونا كلمتين فمدغم اوائل كلم البيت بعد على الولا شفا لم تضق نفسا بها رمد واضن ثوى كان ذا حسن سآ منه قد جلا إذا لم ينون او يكن ت مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا فزحزع عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا خلق كل شيء لقصورا وأظهرا إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا وفي ذي المعارض تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرى الشطأه قد تثقلا وعند سبيل شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شانهم مدغما تلا وفي زوج السين النفوس ومدغم له الراس شيبا باختلاف توصلا ولدالك ترب سهل ذكى شذا ضفا ثم زهد صدقه ظاهر جلا ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه وعملا وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا فمعهم من التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذلول تأت طائفة على وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لدغام سهلا وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا وفي اللام راء وهي فرا وأظهرا إذا انفتحا بعد المسكن منزلا سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا وفي من يشاء با يعذب حيثما اتى مدغم فدر الأصول لتأصلا ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض اماله الأبرير والنير أثقلا وأشمم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا باب هائل كناية عشر أبيات ولم يصلوها مضمر قبل ساكن وما قبله التحريك للكل والصلا وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخولا وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفوه قوم بخلف وألقه وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طاها بالإسكان يجتلا وفي الكل قصر الهائبان لسانه بخلف وفي طاها بوجهين بجلا وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشر يره حرفيه كل يسهلا وعان فر ارجيه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم اللف دعواه حرملا واسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصلا باب المد والقصر خمسة عشر بيتا اذا الف او ياؤها بعد كسره او الواو عن ضم لق الهمز طولا فان ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك دروا ومخضلا كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في امها امره الى وما بعد همز ثابت او مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتا للإيمان مثلا سوايا إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول اسألا وما بعد همز الوصل وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وعاد للولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا ومد له عند الفواتح مشبعا وفي عين الوجهان والطول فضلا وفي نحو طاها القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فينطلا وإن تسكن بين فتح وهمزة بكلمة نواه فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا وفي واو سوآت خلاف لورشهم وعن كل الموؤود قصر وموئلا باب الهمزتين من كلمة تسعة عشر بيتا وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلا وحققها في فصلت صحبة أأعجمي ولولا اسقطن لتسهلا وهمزة اذهبتم في في شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا وفي في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشق مسهلا وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا وطاها وفي الأعراف والشعرى بها آمنتموا للكل ثالث نبدلا وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا وفي كلها حفص وأبدل قنبل في لعراف منها الواو والملك موصلا وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن نتنزلا وأضرب جمع همزتين خمستين ثلاثه اانذرتهم ام لم ائنا اانزلا ومدك قبل الفتح والكسر حجه بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا وفي سبعه لا خلف عنه بمريم وفي حرفي الاعراف والشعر العلا اانك أئفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما بروا وجاء ليفصلا وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلا باب الهمزتين من كلمتين اثنا عشر بيتا وأسقط لا في اتفاقهما معا إذا كانت من كلمتين فتلعلا كجاء أمرنا من السماءن أوليا أولئك أنواع اتفاق تجملا وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا ولخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنها تبدلا وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم متلا وان حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال اعدلا وتسهيل اخرى في اختلافهما سما تفيء الى معجاء جاء امه ننزلا نشاء اصبنا والسماء اواتنا فنوعان قل كاليا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كلياء أقيس معدلا وعن أكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبدا مفصلا والابدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا باب الهمز المفرد 12 بيتا إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الايواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نهملا تسؤ ونشا ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننساها ينبأ تكملا وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء ومؤصدة اوصدت يشبه كله تخيره أهل الأداء معللا وبارئكم بالهمز حال سكونه وقال ابن غلبون بياء تبدلا ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكسائي فأبدلا وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة ويألتكم الدور والابدال يجتلا وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم فيياء النسيء فثقلا وابدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها تسعة أبيات وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا وقل عادن الاولى باسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا وادغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالاصل فضلا لقالون والبصري وتهم زواوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا وتبدا بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالاسكان عن ورش أصح تقبلا باب وقف حمزة وهشام على الهمز عشرون بيتا وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا سوى انه من بعد ما الف جرى يسهله مهما توسط مدخلا ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر او يمضي على المد اطولا ويدغم فيه الواو والياء مبدلا اذا زيدتا من قبل حتى يفصل ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا وفي غير هذا بين بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا ورئيا على اظهاره والدغامه وبعض بكسر الهال ياء تحولا كقولك انبئهم ونبئهم وقد رووا انه بالخط كان مسهلا ففي اليا يلي والواو والحذف رسمه ولخفش بعد الكسر ض الضم ابدلا بياء وعنه الواو في عكسه ومن حكى فيهما كاليا وكالواو اعضلا ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخملا وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما هاويا واللام والبا ونحوها ولا مات تعريف لمن قد تأملا وأشمم في فيما سوى متبدل بها حرف مد وعرف الباب محفلا وما واو نصري تسكن قبله او الياف عن بعض بالادغام حملا وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا ومن لم يرم اعتتد محضا سكونه والحق مفتوحا فقد شذم غلا وفي الهمز انحاء وعند نحاته يضيء سناه كل مس ود باب الاظهار والادغام اربعه ابيات ساذكر تليها حروفها بالاظهار والادغام تروى وتجتلى فدونك اذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا ساسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا وفي دال قد ايضا وتاء مؤنث وفيها الوبل فاحتل بذهنك احيلا ذكر ذال إذ ثلاثة أبيات نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصل فاظهارها اجرى دوام نسيمها وأظهر ريا قوله واصف جلا وأدغم ضنكا واصل توم دره وأدغم مولا وجده دائم ولا ذكر دار قت اربعه ابيات وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا فأظهرها نجم بدا دل واضحا وادغم ورش بر وضمان وامتلا وادغم مرو واكف ضير ذابل زوى له وغر تسداه كالكلا وفي حرف زينا خلاف ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا ذكر تاء التانيث اربعه ابيات وابدت سنى ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا فاظهارها درن نمته بدوره وادغم ورش ظافرا ومخولا واظهر كهف وافر سيب جوده زكي وفي عسره ومحللا واظهر راويه هشام له الدمت وفي وجبت خلف بن ذكوان يفتلا ذكر لام هل وبل اربعه ابيات الا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح ضج ومبتلا فأدغم هاراو وأدغم فاضل وقور ثناه سرتيما وقد حلا وبل في النساء خلادهم بخلافه وفيها ترى الادغام حب وحملا وأظهر لدى واعي نبيل ضمانه وفي الرعد هل واستوفلا زاجرا هلا باب اتفاقهم في ادغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل ثلاثة أبيات ولا خلف في الادغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلا وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل لبيب ويعقلا وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من ادغامه متمثلا باب حروف قربت مخارجها تسعه ابيات وادغام باء الجزم في الفاء قد رسا حميدا وخير في يتب قاصدا ولا ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ويخسف بهم راعا وشذا تثقلا وعذت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد وأورثته حلا له شرعه والراء جزما بلا مها كواصبر لحكم طالب بالخلف يذبلا وياسين اظهر عنفه عنفة حقه بدا ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبثت الفرد والجمع والصلا وطاسين عند الميم فاز اتخذتم اخذتم وفي الافراد عاشر دغفلا وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جا يلهث له دار جهلا وقالوا نذو خلف وفي البقره فقل يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا باب أحكام النون الساكنه والتنوين خمسة أبيات وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والرال يجملا وكل بينمو أدغموا مع غنة وفي الواو واليادونها خلف تلا وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافه إشباه المضاعف أثقلا وعند حروف الحلق للكل أظهرا الا هاج حكم عن مخاليه غفلا وقلبهما ميما لدلبا وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا باب الفتح والإمالة وبين اللفظين ثمانية وأربعون بيتا وحمزة منهم منهم والكسائي بعده أما لا ذوات الياء حيث تأصلا وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا هدا واشتراه والهوى وهداهم وفي ألف التأنيث في الكل ميلا وكيف جرت فعلا ففيها وجودها وإن ضم أو يفتح فعالا فحصلا وفي اسم في الاستفهام أنا وفي متى معا وعسا أيضا أمالا وقل بلا وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على وكل ثلاثين يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلا ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا ورؤياي والرؤيا ومرضات كيفما اتى وخطايا مثله متقبلا ومحياهم أيضا وحق تقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلا وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع مندلا وحرف تلاها معطحاها وفي سجا وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي مشكات هدايا قد انجلا ومما أمالاه أواخر آيما بطاها واي النجم كي تتعدلا وفي الشمس والأعلى و في الليل والضحى وفي قرأ وفي والنازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منها لأفلحت منهلا أرما صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا وراء ترى فاز في شعرائه وأعمى في الإسرا حكم صحبة نولا وما بعد رأي شاع حكما وحفصهم يوالي بمجراها وفي انزلا أنزلا شرع يمن باختلاف وشعبة فلسرى وهم والنون ضوء سننتلا إناه له شاف وقل أو كلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا وذراء ورش بين بين وفي أراء كهم وذوات له الخلف جملا ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ماها فيه فاحضر مكملا وكيف أتت فعلا وآخر آيما تقدم للبصري سواراه معتلا ويا ويلتا ويا حسره طوو وعن غيره قسها ويا أسف العلا وكيف الثلاث غير زاقت بماضين أم الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا فزادهم الأولى وفي الغير خلفه وقل صحبة بروان واصحب معدلا وفي ألفات قبل راطرف أتت بكسر أملت دعا حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتسل تنظلا ومع كافرين الكافرين بيائه وهار روى مرو بخلف صد حلا بدار وجبارين والجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا وهذا عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا واضجاع ذي أين حج رواته كلبرار والتقليل جادل فيصلا واضجاع أنصاري تميم وسارع نسارع والباري وبارئكم تلا وآذانهم طغيانهم ويسارعوا نآذاننا عنه الجواري تمثلا يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا وحرفا نملئاتي كقولا. بخلف ضممناه مشارب لامع وآنية فيها الأتاك لاعدلا وفي الكافرون عابدون وعابد وخلفهم في الناس في الجر حصلا حمارك والمحرى بإكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلا وكل بخلف لبن ذكوان غير ما يجر من المحراب فعلم لتعمل ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إما مال الكسر في الوصل ميلا وقبل سكون قف بما في أصولهم وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلا كموسى الهدى عيسى بن مريم والقرى التي مع ذكر الدار فافهم محصلا وقد فخم التنوين وقفا ورقق وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا مسمى ومولى رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيلا باب مذهب الكسائي في إمالة التأنيث وما قبلها في الوقف أربعة أبيات وفي تانيث تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا ويجمعها حق ضغاط عص خضا وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لعب اهوجه أهوجهه وليكه وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا باب مذاهبهم في ستة عشر بيتا ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنه ياء او الكسر موصلا ولم ير فصلا ساكنا بعد كسره سوى حرف الاستعلاس والخاف كملا وفخمها في الاعجمي وفي ارم وتكريرها حتى يرى متعدلا وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا وفي الرائع ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحل السبعة الملا وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا ويجمعها قض خص بغض وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا وما بعده كسر أوليا فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلا أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم ثبل الذكاء مصقلا وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كم متعملا باب اللامات سته ابيات وغلظ ورش فتح لام لصادها او الطاء او للضاء قبل تنزلا اذا فتحت او سكنت كصلاتهم وما طلع ايضا ثم ظل ويوصلا وفي طال خلف مع في وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلا وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا باب الوقف على أواخر الكلم أحد عشر بيتا والاسكان اصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزلا وعند ابي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجملا واكثر اعلام القرآن يراهما لسائرهم اولى العلائق مطولا ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنولا ولشمام اطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحلا وفعلهما في الضم والرفع وارد ورومك عند الكسر والجر والصلا ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعملا وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب غدا متنقلا وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارق شكل لم يكونا ليدخلا وفي الهائل للاضمار قوم ابوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا أوما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا باب الوقف على مرسوم الخط أحد عشر بيت وكوفيهم والمازني ونافع عنو باتباع الخط في وقف الابتلاء ولبني كثير يرتضى وبني عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا إذا كتبت هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا وفلات مع مرضات مع ذات بهجة ولا ترضا هيهات هاديه رفلا وقف يا كف اندنا وقوف بنون وهو بالياء حصلا ومال لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقن حملا وفي على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن اخيلا وقف ويك انه ويك ان برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا واين باين ما شفا وسواهما بما وبواد النمل باليا سننتلا وفي ما هو من مه قف وعم مه مه بما بخلف عن البزي ودفع مجهلا باب مذاهبهم في ياءات الاضافه بيتا وليست بلا من فعلياء إضافة وما هي من نفس الأصول فتشكلا ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرال الهاء والكاف مدخلا وفي مئتياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم احكيه مجملا فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا فأرني وتفتني اتبعني سكونها لكل وترحمني أكن ولقد جلا ذروني وادعوني ذكروني فتحها دواء وأوزعني مع جاده الطلا ليبلوني معه سبيلي لنافع وعنه وللبصري ثمان تنخلا بيوسف إني الأولاني ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا ويا آنف اجعل لي وأربع هداها ولكني بها اثنان وكلا وتحتي وقل في هود إني أراكم وقل فطرا في هود هذه أصلا ويحزنني حرميهم تعدانني حشرتني عما تأمروني والصلا سَمَا سما مولا ومالي لي سمالوا لعلي سما كفأا معي نفر العلا عماد وتحت النمل عندي حسنه إلى دره بالخلف وافق موهلا وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزلا بناتي وانصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا وفي اخوتي ورش يدي عن أولي حما وفي رسلي أصل كساوا في الملا وأمي وأجري سكنا دين صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني ينظرني وأخرتني إلى وذريتي يدعونني وخطابه وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا فعن نافع فافتح واسكن لكلهم بعهدي واتوني لتفتح مقفلا وفي اللام للتعريف أربع عشرة فاسكانها فاش وعهدي في علا وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حمن شاع اياتي كما فاح منزلا فخمس عبادي اعدد وعهدي أرادني ورب الذي اتاني آياتي الحلا وأهلكني منها وفي صادم السني مع الأنبياء ربي في لعراف كملا وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى بعدي سما صفوه ولا ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحيا يجئ بالخلف والفتح خولا علا وجهي وبيتي بنوح عن لون وسواه عد اصلا ليحفلا ومع شركائي من ورائي تكونوا ولي ديني عن هاد بخلف له الحلا مماتي اتى ارضي صراط بن عامر وفي النمل ما لي دمل من راق نوفلا ولي نعجه ما كان لاثنين معمع ثمان علا والظله الثانعا عنجلا ومعتوا منوا لي يؤمنوا بي جاويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا وفتحوا لي فيها لورش وحفصهم وما لي في ياسين سك فتكملا باب ياءات الزوائد خمس وعشرون بيتا ودونك ياءات تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلا وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا وفي الوصل حماد شكور إمامه فيسري إلى الداعي الجوار المناديه ديا يؤتين مع أن تعلمني ولا واخرتني الاسرى وتتبعا سما وفي الكهف نبغي يات في هود رفلا سما ودعائي في جناحلو هديه وفي اتبعوني اهدكم حقه بلا وَإِن تَرَنِي عَنْهُمْ تُمِدُّونَنِي سَمَاءَ فَرِيقًا وَيَدْعُ الدَّاعِ هَاكَ جَنَنَ وَفِي الْفَجْرِ بِالْوَادِي دَنَا جَرَيَانُهُ وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَيْنِ وَافَقَ قُمْبُلَا وَأَكْرَمَنِي مَعَهُ أَهَانَنِي إِذْ هَدَا وَحَذِفْهُ مَا لِلْمَازِنِ عَدَّ أعدلا وفي النمل آتاني ويفتح عن ألي حما وخلاف الوقف بين حلا علا ومعك الجواب الباد حق جناهما وفي المهتد الإسرى وتحت أخو حلا وفي التبعا في آل عمران عنهما وكيدون في الأعراف حج ليحملا بخلف وتؤتوني بيوسف حقه وفي هود تسألني حواريه جملا وتخزوني فيها حج أشركتمون قد هداني اتقوني يا مع معولا وعنه وخافوني ومن يتقي زكا بيوسف وافاك الصحيح معللا وفي المتعالي دروه والتلاقي, والتلاقي تناد درى باغيه بالخلف جهلا ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقالون عن الغر سبلا نذيري لورش ثم تردين ترجموني فاعتزلوني ستة نذري جلا وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني قال نكيري أربع عنه الصلا فبشر عباد افتح وقف ساكنا يدا وواتبعوني حج في الزخر في العلا وفي الكهف تسألني عن الكلياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا وفي نرتعي خلف زكا وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا لا لأرجوه لنظم حروفهم نفائس اعلاق تنفس عطلا سأمضي على شرقي وبالله أكتفي وما خاب ذو جد اذا هو حسبلا باب فرس الحروف سورة البقرة مئة وواحد وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكا والغير كالحرف أولا وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا وحيل بإشمام وسيق كما رسا وسيء وسيءت كان راويه أنبلا وها هو بعد الواو والفا ولامها وها هي اسكن راضيا باردا حلا وثم هو رفقا بان والضم غيرهم وكسر وعن كل يمله وانجلا وفي فازل اللام خفف لحمزه وزد الفا من قبله فتكملا وادم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا ويقبل لا أنثوا دون حاجز وعدنا جميعا دون ما ألف حلا وإس بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ضللا وذكر هنا أصلا وللشام أنثو وعن نافع معه في الاعراف وصلا وجمعا وفردا في النبي وفي النبوء أتى الهمز كل غير نافع نبدلا وقالون في الاحزاب في للنبي مع بيوت النبي اليا اشدد مبدلا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وكفء في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمزه وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلاء خطيئاته التوحيد عن غير نافع ولا تعبدون الغيب شايع دخللا وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وحس مقولا وتظاهرون الضاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا وحمزة أسرا في أسارا وضمهم تفادوهم والمد إذ راق نفلا وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم ارسلا وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا وخفف للبصر بسبحان والذي في لنعام للمكي على أن ينزلا ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا وجبريل فتح الجيم والراو بعدها وعا همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى ولياء يحذف شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا ودعياء ميكائيل والهمز قبله على حجة ولياء يحذف أجملا ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرط والعكس نحو سما العلا وننسخ به ضم وكسر كفا وننسها مثله من غير همز ذكت الى عليم وقالوا الواو لا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا وفي ال عمران في ومريم وفي الطول عنه وهو باللفظ اعملا وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعملا وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفيلا وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراها ملاح وجملا ومع آخر الانعام حرفا براءة اخيرا وتحت وعد حرف تنزلا وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزلا وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه لولا ووجهان فيه لابن ذكوانها هنا واتخذوا بالفتح عم وأوغلا وأرنى وأرني ساكن الكسر ذم وفي فصلت يروى صفى دره كلا وأخفاهما طلق وخف بن عامر فأمتعه اوصى بوصى كما وفي أم يقولون الخطاب كما علا شفى ورؤوف قصر صحبته حلا وخاطب عما يعملون كما شفى ولا موليها على الفتح كملا وفي تعملون الغيب حل وساكن بحرفيه يطوع وفي الطائث ثقلا وفي ياء شاع والريح وحدا وفي الكهف معها والشريعة والصلاة وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر دم شكرا وفي الحجر فصلا وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص وفي الفرقان زاكيه هللا وأي خطاب بعد عم ولو يرى وفي إذ يرون الياء بالضم كللا وحيث أتا خطوات الطاء ساكن وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا وضمك واولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا قل ادعو او انقص قالت اخرج ان اعبدوا ومحظورا انظر مع قد استهزئ اعتلا سواء وقل لابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا بخلف له في رحمه وخبيثه ورفعك ليس البر ينصب في علا ولكن خفيف وارفع البر عم في هما وموص ثقله صح شلشلا وفديه تنون وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذللا مساكين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون عم وابجلا ونقل قران والقران دواؤنا وفي تكملوا قل شعبة الميم ثقلا وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبلا ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلا وبالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزان مجملا وفتح كسين السلم أصلر ضندنا وحتى يقول الرفع في اللام أولا وفي التاء فضم وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا وحيث تنزلا واثم كبير شاع بالثام ثلثا وغيرهما بالباء قطة نسفلا قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا ويطهرن في السكون وهاؤه يضم وخفى إذ سما كيف عولا وضم يخاف فاز والكل أدغم تضار وضمر وأحق وذوجلا وقصر أتيتم من واتيتم وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلا معن قدر حرك من صحاب وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده شلشلا وصيه ارفع صف حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبل اعتلا وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهم الوجهان قولا موصلا يضاعفه ارفع في الحديد وها هنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار وقصر مع مضاعفة وقل عسيتم بكسر السين حيث اتنجلا دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذولا ولا بيع نوه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا اسوه تلا ولا لغ ولا تأثيم لا بيع معولا خلال بابراهيم والطور والصلا ومد انا في الوصل مع ضم همزه وفتح اتى والخلف في الكسر بجلا وننشزها ذاك وبالراء غيرهم وصل يتسنه دونها انش مردلا وبالوصل قال علم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلا وجزءا وجزء ضم الإسكان نصف وحي ثم أكلها ذكرا وفي الغير ذوحلا وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا وفي الوصل للبزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملا وفي آل عمران له لا تفرقوا ولنعام فيها فاتفرق مثلا وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقف مثلا تنزل عنه اربع وتناصروا نارا تلظى إذ تلقون ثقلا تكلم مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعدلا في الانفال ايضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الاحزاب مع ان تبدلا وفي التوبه الغراء قل هل تربصوا نعم هو جمع الساكنين هنا تميز يرضي ثم حرف تخيروا نعم تلهى قبله الهاء والصلا وفي الحجرات التاء في لتعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا وكنتم تمنون الذي معتفكه نَعْنُهُ على وجهين فافهم محصلا نعمى معا في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا وقل فأذنوا بالمد واكسر فتنصفا وميسره بالضم في السين أصلا وتصدقوا خفن ما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا وفي أن تضل الكسر فاز وخففوا فتذكر حقا وارفع الراف عدلا. تجارة انصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا شذ الجزم والتوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما على وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا حلا بسم الله الرحمن الرحيم سوره ال عمران واضجاعك ما رد حسنه وقلل في جود وبالخلف بللا وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخللا ورضوان نظم غير ثاني العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفلا وفي يقتنون الثاني قال يقاتلون نحمزة وهو الحبر ساد مقتلا وفي بلد ميت مع الميت خففوا صفا نفرا والميتة الخف خولا وميتا لدى الانعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة لولا وذكر فنادته وأرجعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا مع الكهف والإسراء يبشر كم سماء نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا نعم عم في الشور وفي التوبه اعكسوا لحمزه معكاف مع الحجر اولا نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصلا وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا ويا في وفيهم على ولا ألف فيها هأنتم زكاجنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا وفي هائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيهم به الوجهين للكل حملا ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا ورفع ولا يأمركم روحه سما وبالتاء اتينا مع الضم خولا وكسر لما فيه وبالغيب ترجعوا نعاد وفي تبغون حاكيه عولا وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما ويضم الغير والراء ثقلا وفيما هناق المنزلين ومنزلو لليحصبي في العنكبوت مثقلا وحق نصير كسر واو مسوم نقل سارعوا لاوا وقبلك من جلا وقرح بضم القاف والقرح صحبه ومعمد كاء كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر دولا وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويغشى انثوا شائعا تلا وقل كله لله بالرفع حامدا بما تعملون الغيب شايع دخللا وميتم ومتنا مت في ضم كسرها صفا نفر وردا وحفص هنا وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا بما قتلوا التشديد لبا وبعده وفي الحج للشام ولاخر كملا دراك وقد قالا في عام قد تلوا وبالخلف غيبا تحسبن له ولا وان نكسروا رفقا ويحزن غير الانبياء بضم واكسر الضم احفلا وخاطب حرفا يحسبن فخذ وقل بما تعملون الغيب حق وذو يميز مع الأنفال فاكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلا سنكتب يا ضم مع فتح ضمه وقتل ارفعوا معيان قول فيكملا وبالزبر الشامي كذا رسمهم وبالكتابه هشام وكشف الرسم مجملا صفى حق غيب تكتمون تبين نلا تحسبن الغيب كيف سمعتلا وحقا بضم الباف فلا تحسبنهم وغيب وفيه العطف أو جاء مبدل هنا قاتلوا أخر شفاء وبعد في براءة أخر يقتلون شمردلا ويا أتها وجهه وإني كلاهما ومني وجعلي وأنصاري النلاء سورة النساء وكوفيهم تسألون مخففا وحمزة والأرحام بالخفض جملة وقصر قياما عم يصلون ضم كم صفا نافع بالرفع واحدة جلا ويوصي بفتح الصاد صح كما دنا ووافق حفص في الأخير مجملا وفي أم معفي أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شمللا وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميب فيصلا ويدخل هنون مع طلاق وفوق مع يكفر وعذب معه في الفتح إذ كلا وهذا نهتين اللذان اللذين قل. يشدد للمكي فذانك دمحلا وضم هناك كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات كسر له غير أولا وضم وكسر في أحل صحابه وجوه وفي أحصن عن نفر العلاء مع الحج ضموا مدخلا خصه وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا وفي عاقدت قصر ثوا ومع الحدي فتح سكون البخل والضم شملاء وفي حسن حرمي رفع وضمهم تسوان ما حقا وعم مثقلا ولا مست مقصر تحتها وبها شفاء ورفع قليل منهم النصب كللا وأنث يكن عن دار من تظلمون غيب شهد دنا ادغام بيت في حلا واشمام صاد ساكن قبل داله كاصدق زاي شاع وارتاح اشملا وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدلا وعم فتن قصر السلام مؤخرا وغير اولي بالرفع في حق نهشلا ونؤتيه باليا في حماه وضم يد خلون وفتح الضم حق صرا حلا وفي مريم والطول لول عنهم وفي الثان دم صفوا وفي فاطر حلا ويصالح فضم وسك مخففا مع القصر واكسر لامه ثابتا تلا وتلو بحذف الواو لولا ولامه فضم سكونا لست فيه مجهلا ونزل فتح الضم والكسر حصنه وأنزل عنهم عاصم بعد نزلا ويا سوف نؤتيهم عزيز وحمزة سيؤتيهم في الدرك كوف تحملا بالاسكان تعدو سكنوه وخففوا خصوصا واخفى العين قالون مسهلا وفي الأنبياء ضم الزبور وها هنا زبورا وفي الإسرال حمزة اسجلا سورة المائدة وسكن معنشا ان صحاك كلاهما. وفي كسر ان صدوك محامد دلا مع القصر شد يا قاسية شفاء وأرجلكم بالنصب عم رضا على وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم وفي سبلنا في الضم لسكان حصلا وفي كلمات السحت عم نهافة وكيف اتى أذن به نافع تلا ورحما سوى الشام ونذرا صحابهم حموه ونكرا شرع حق له علا ونكر دنا والعين فارفع وعطفها رضا والجروح ارفع رضا نفر ملا وحمزة وليحكم بكسر ونصبه يحركه يبغون خاطبكم ملا وقبل يقول الواو غصن ورافع وابن العلا من يرتدد عم مرسلا وحرك بالإدغام للغير داله وبالخفض والكفار راويه وبا وباع بدبم واخفض التاء بعد فز رسالته اجمع واكسر التاء كمعتلا صفا وتكون الرفع حج شهوده وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقصطا فجزاء نو ونو مثل ما في خفضه الرفع ثم لا وكفارة نو طعام برفع خفضه دمغنا وقصر قياما له ملا وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فطبصلا وضم الغيوب يكسران عيون نيل عيون شيوخا دانه صحبة ملا جيوب منير دون شك وساحر بسحر بها معهود والصف شمللا وخاطب فيها اللي رُوَاتُهُ رواته وربك رفع الباء بالنصب رتلا ويوم برفع خذ واني ثلاثها ولي ويدي امي مضافاتها العلى سوره الانعام وصحبه فتح ضم من وراؤه بكسر وذكر لم تكن شاع وانجلا وفتنتهم بالرفع عن دين كامل وبا ربنا بالنصب شرفه فوصلا نكذب نصب الرفع فاز عليمه وفي ونكون صبه في كسبه علا وللدار حذف اللام أخر بن عامر والآخرة المرفوع بالخفض وكلا وعم علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عم نيطلا وياسين من أصل ولا يكذبون كل خفيف أتا رحبا وطابت أولا أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلا إذا فتحت شدد لشام وهاهنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا وبالغدوة الشامي بالضم هاهنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلا وإن بفتح عم نصرا وبعد كم نما تستبين صحبة ذكروا ولا سبيل برفع خذ ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون الباس وذكر مرجعا توفته واستهوته حمزة منسلا معا خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجا تحولا قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسينك ثقلا وحرفي راى كلا أم المزن صحبه وفي همزه حسن وفي الراء يجتلا بخلف وخلف فيهما مع مضمر مصيب وعن عثمان في الكل قللا وقبل السكون الراء مل في صفا يد بخلف وقل في الهمز خلف يقيصلا وقف فيه كالاولى ونحو رات رأو رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا وخفف نونا قبل في الله من له بخلف اتى والحذف لم يك أولا وفي درجات النون مع يوسف وواليس على الحرفان حرك مثقلا وسكن شفاء واقتدح حذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلا ومد بخلف ما جول كل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا وتبدونها تخفون مع تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا وبينكم رفع في صفان فر وجاء علو قصر وفتح الكسر والرفع ثملا ثم وعنهم بنصب الليل واكسر بمستقر القاف حقا خروق ثقلهم جلاء وضمان معياسين ياسين في ثمر شفاء ودارست حق مده ولقد حلا وحرك وسكن كافيا واكسر النهاء حما صوبه بالخلف در واوبلاء وخاطب فيها يؤمنون كما فشاء وصحبة كفء في الشريعة والصلاه وكسر وفتح ضم في قبلا حما ظهيرا وللكوفي في الكهف والصلا وقل كلمات دون ما ألف ثواء وفي يونس والطول حاميه ظللا وشدد حفص منزل وابن عامر وحرم فتح الضم والكسر إذ علا وَفُسِّلَ إِذْ ثَنَّا يَضِلُّونَ ضُمَّ مَعْ يضل الذي في يونس ثابتا ولا رسالات فرد وافتحوا دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي ورا حرجا هنا على كسرها الف صفا وتوسلا ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح وخف العين دا ومصندلا ونحشر معثان بيونس وهو وفي سبأ معنى اليافل أربع أملا شامن يعملون ومن تكو ن فيها وتحت النمل ذكره شلشلا مكانات النون في الكل شعبة بزعمهم الحرفان بالضم رتلا وزين في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين نبياء مثلا ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا كلله در اليوم من لا مهافلا ترم من مليم النحو إلا مجهلا ومع رسمه زج القلوص أبي مزا دت الأخفش النحوي أنشد مجملا وإن يكون النثك صدق وميتة دنا كافيا وافتح حصاد كذي حلا نما وسكون المعز حصن وأنثو يكون كما في دينهم ميتة كلا وتذكرون الكل خف على شذا وأن نكسروا شرعا وبالخف كملا ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا وكسر وفتح خف في قيما ذكا ويا آتها وجهي مماتي مقبلا وربي صراطي ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صحة حمد سورة الأعراف. وتذكرون الغيب زد قبلتائه كريما وخف كم شرفا على مع الزخر فيعكس بفتحه بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مثلا بخلف مضى في الروم لا يخرجون في رضا ولباس الرفع في حق نهشلا وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني ويفتح شمللا وخفف شفا حكما وملوا ودعكفا وحيث نعم بالكسر في العين رتلا واللعنه التخفيف والرفع نصبه ما خل البزي وفي النور أوصلا ويغشي بها والوعد ثقل صحبة ووالشمس مع عطف الثلاثة كملا وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم ونشرا سكون الضم في الكل ذللا وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روامونه بالباء نقطة نسفلا ورام إله غيره خفض رفعه بكل رسى والخف أبلغكم حلا مع حقافها ولوى وزد بعد مفسدي نكف أن وبالإخبار إن على ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا وأوأ من الإسكان حرميه كلا علي على خص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسلا وفي الكل تلقف خف حفص وضم في سنقتل واكسر ضمه متثقلا وحرك ذكى حسن وفي يقتلون خذ مع أن يعرشون الكسر ضم كذي صلا وفي يعكفون الضم يكسر شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا ودكاء لا تنوين وامدده هامزا شفا وعن الكوفي في الكهف وصلا وجمع رسالاتي حمته ذكوره وفي الرشد حرك وافتح الضم شلشلا وفي الكهف حسناه وضم حريهم بكسر شفاواف والإتباع ذوحلا وخاطب يرحمنا ويغفر لنا شذا وبا ربنا رفع لغيره من جلا وميم بن أمك سرم عن كفأ صحبة وآصارهم بالجمع والمد كللا خطيئاتكم وحده عنه ورفعه كما ألفوا والغير بالكسر Dalai ولكن خطايا حج فيها ونوحها ومعذرة رفع سوى حفصهم تلا وبيس بياء أم والهمز كهفه ومثل رئيس غير هذين عولا وبيئس نسك بين فتحين صادقا بخلف وخفف يمسكون صفاولا ويقصر ذريات مع فتح تائه وفي الطور في الثاني ظهير تحمل وياسين دم غصنا ويكسر رفع او وللطور للبصر وبالمد كم حلا تقولوا معا غيب حميد وحيث يلحدون بفتح الضم والكسر فصلا وفي النحل والاه الكساء وجزمهم يذرهم شفا والياء غصن تهدلا وحرك وضم الكسر واندده هامزا ولا نون شركا عن شذا نفر ملا ولا يتبعوكم خف مع فتح ويتبعهم في الظلة احتل واعتلا وقل طائف طيف رضا حقه ويا يمدون فضم واكسر الضم أعدلا وربي معي بعدي وإني كلاهما عذابي آياتي مضافاتها العلم سوره الانفال وفي مردفين الدال يفتح نافع وعن قنبر يروى وليس معولا ويغشى سما خفا وفي ضمه افتح وفي الكسر حقا والنعاس سرفع ولى وتخفيفهم في الاولين هنا ولكن الله ارفعهاه شاع كفلا وموهن بالتخفيف ذاع وفيه لم ينون لحفص كيد بالخفض عولا وبعد وان الفتح عم علا وفيهما العدوة تكسر حقا الضم وعدلا ومن حي يكسر مظهرا اذ صفا وإذ يتوفى أنثوه أن له ملا وبالغيب فيها تحسبن كما فشاء عميما وقل في النور فاشيه كحلا وإنه مفتح كافيا واكسروا لشعبة السلم واكسر في القتال فطبصلا وثاني يكن غصن وثالثها ثواء وضعفا بفتح الضم فاشيه نفلا وفي الروم صفعا خلف فصل وانثا يكون مع الاسرى الاسى راحلا حلا ولايتهم بالكسر فزو بكهفه شفا ومعا إني بيا اين اقبلا سوره التوبه ويكسر لا ايمان عند ابن عامر ووحد حق مسجد الله لولا عشيرتكم بالجمع صدق ونون عزير رضا نص وبالكسر وكلا يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزد همزة مضمومة عنه وعقلا يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب ولم يخشوا هناك مضللا وأن تقبل التذكير شاع وصاله ورحمة المرفوع بالخفض فاقبلا ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذبتاه بالنون والصلا وفي ذاله كسر وطائفة بنص بمرفوعه عن عاصم كله اعتلا وحق بضم السوء معثان فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلا ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاشذا على ووحد لهم في هود ترجئ همزه صفى نفر مع مرجئون وقد حلا وعم بلا واو الذين وضم في منسس مع كسر وبنيانه ولا وجرف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل علا يزيغ على فصل يرون مخاطب فشا ومعي فيها بيا أين حملا سورة يونس وإذ جاعرى كل الفواتح ذكره حما غير حفص طا ويا صحبة ولا وكم صحبة يا كاف والخلف ياسر وها صفرضا حلوا وتحت جنا حلاء شفى صادقا حاميم مختار صحبة وبصر وهم أدرى وبالخلف مثلا وذرى لورش بين بين ونافع لدى مريم هايا وحاجيده حلا نفصل يا حق علا ساحر ذبا وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا وفي قضي الفتحان مع ألف هنا وقل أجل المرفوع بالنصب ملا وقصر ولا هاد بخلف زكى وفي القيامة للأولى وبالحال أولى وخاطب عما هنا شذا وفي الروم والحرفين في النحل أولا يسيركم قل فيه ينشركم كفا متاع سوى حفص برفع تحملا وإسكان قطعا دون ريب وروده وفي باء التاء أشاعة نزلا ويا لا يهدك سرصفيا وهاهنل وأخفى بنو حمد وخفف شلشلا ولكن خفيف وارفع الناس عنهما وخاطب فيها يجمعون له ملا ويعزب كسر الضم مع رساء رسا وأصغر فارفعه وأكبر فيصلا مع المد قطع السحر حكم تبواا بيا وقف حفص لم يصح فيحملا وتتبعا ممنون خف مدا وما جب الفتح والاسكان قبل مثقلا وفي انه كسر شافيا وبنونه ويجعل صفو الخف ننج على وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع اجري واني سورة هود واني لكم بالفتح حق رواته وبادي بعد الدال بالهمز حللا ومن كل نو معقد فلها عالما فعمية يضممه وثق شذا على وفي ضم مجراها سواهم وفتح يا بنيهنا نص وفي الكل عولا وآخر لقمان يواليه أحمد وسكنه زاك وشيخه لولا وفي عمل فتح ورفع ونول وغير ارفعوا إلا الكسائي ذا الملا وتسألني خف الكهف ظل حما وهاء هنا غصنه وافتح هنا نونه دلاء ويومئذ معسال فافتح أتارضا وفي النمل حصن قبله النون ثملا ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا نمى لثمود نونوا واخفضوا رضا ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا وفسر انسر الوصل اصل دنا وها هنا حق الا امراه كرفع وابدلا وفي سعد فضم صحابا وسلبه وخف وان كلا إلى صفوه دلا وفيها وفي ياسين والطارق العلاء يشدد لما كامل النص فاعتلا وفي زخرف في نص لسن بخلفه ويرجع فيه الضم والفتح إذ علا وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عَمَّ وارتاد منزلا ويا آتها عني وإني ثمانيا وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها ومع فطرن أجري معا تحصي مكملا سورة يوسف ويا ابت افتح حيث جالب بن ووحد للمكي ايات الولاء غيابات في الحرفين بالجمع نافع وتأمننا للكل يخفى مفصلا وادغم مع إشمامه البعض عنهم ونرتع ونلعبياء حصن تطولا ويرتع سكون الكسر في العين ذوحما وبشرى يحذف الياء ثبت وميلا شفاء وقل الجهب وكلاهما عن ابن العلا والفتح عنه تفضلا وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التال وخلفه دلا وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثواء وفي المخلصين الكل حصن تجملا معا وصل حاشا حج دأبا لحفصهم فحرك وخاطب يعصرون شمردلا ونكتل يا شاف وحيث يشاء نوء ندار وحفظا حافظا شاع عقلا وفتيته فتيانه عن شذا ورد بالاخبار في قالوا ائنك دغفلا ويا اسمعا واستيئ سستيئ سوتي اسقلب عن البز بخلف وابدلا ويوحى اليهم كسر حاء جميعها ونون علا يوحى اليه شذا على وثانيا جحذف وشدد وحركا كذا نلو خفف كذبو ثابتا تلا وأني وإني الخمس ربي بأربع أراني مع لا ليحزنني حلا وفي إخوتي حزني سبيلي بي ولي لعلي ابائي أبي فخش موحلا وزرع النخيل غير صنوان نولا لدى خفضها رفع على حقه طلا وذكر تسقى عاصم وابن عامر وقل بعده بليا نفضل شنشلا وما كرر استفهامه نحو آهذا أئنا فدوا استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا ودون عناد عم في العنكبوت مخبرا وهو في الثاني أتا راشدا ولا سوى العنكبوت وهو في النمل كن رضا وزادا هنون إننا عنهما اعتلا وعم رضا في النازعات وهم على أصولهم وندل حافظ بلا وهاد ووال قف وواق بيائه وباق دنا هل يستوي صحبة تلا وبعد صحاب ينقدون وضمهم وصدوا ثوى مع صد في الطول وانجلا ويثبت في تخفيفه حق ناصر وفي الكافر الكفار بالجمع ذللا سورة إبراهيم وفي الخفض في الله الذي الرفع عن مخا لقمدده واكسر وارفع القاف شلشلا وفي النور واخفض كل فيها ولرضها هنا مصرخي يكسر لحمزة مجملا كها وصل نول الساكنين وقطرب حكاها مع الفراء مع ولد العلاء وضم كفا حسن يضل يضل عنه وأفئيدة بالياب خلف له ولا وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا وما كان لي إني عبادي سورة الحجر ورب خفيف إذنما سك ردنا تنزل ضم التال شعبة مثلا وبالنون فيها واكسر الزاي وانصب الملائكة المرفوع عن شائد علا وثقل للمكي نون تبشرون واكسره حرميا وما الحذف اولا ويقنط معه يقنطون وتقنطوا وهن بكسر النون رافقن حملا ومنجوه مخف وفي العنكبوت ننجين شفى منجوك صحبته دلا قدرنا بها والنمل صف وعباد مع بناتي وأني ثم إني فاعقلا سورة النحل. وينبت نون صح يدعون عاصم وفي شركايا الخلف في الهمزة الهلا ومن قبل فيهم يكسر النون نافع معنى يتوفاهم لحمزة والصلاة سما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب يروا شرعا ولاخر في كلا ورى مفرطون اكسر أضاية فيأوا المؤنث للبصري قبل تقبلا وحق صحاب ضم نسقيكم معا لشعبة خاطب يجحدون معللا وضعنكم إسكانه ذائع ويجزين الذين النون داعيه نولا ملكت وعنه نص الاخفش ياءه وعنه روى النقاشنونا موهلا سوى الشام ضم واكسر فتن لهم ويكسر في ضيق مع النمل دخل لا سوره الإسراء ويتخذ غيب حلال يسوء نراو وضم الهمز والمد عدلا سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغ نمدده واكسر شمردلا وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا كفأ ونو على اعتلا وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحرك المكي ومد وجملا وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقصطاس كسر شذا على وسيئة في همزه ضم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثان نزلا سما كفله أنث يسبح عن حما شفا واكسروا إسكان رجلك عملا ويخسف حق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسل يرسلا خلافك فافتح مع سكون وقصره سما صفن آخر معا همزه ملا تفجر في الأولى كتقتل ثابت وعم ندا كسفا بتحريكه ولا وفي سبئ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سك ليس بالخلف مشكلا وقل قال لولا كيف دار وضمت علمت رضا والياء في ربي انجلا سورة الكهف وسكت حفص دون قطع لطيفة على الف التنوين في ع وجنبلا وفي نون من راق ومرقدنا ولا مبران والباقون لا سكت موصلا ومن لدنه في الضم اسكن مشمه ومن بعده كسران عن شعبة اعتلا وضم وسكن ثم ضم لغيره وكلهم فلها على أصله تلا وقل مرفقا فتح مع الكسر عمه وتزور للشام كتحمر الصلا وتزاور التخفيف في الزاي ثابت وحرميهم ملئت في اللام ثقلا بورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا وحذفك للتنوين من مئة شفاء وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلا ودع ميم خيرا منهما حكم ثابت وفي الوصل لكنا فمد له ملا وذكرتكن شاف وفي الحق جره على رفعه حبر سعيد تأولا وعقبا سكون الضم نص ويا نسير ولا فتحها نفر ملا وفي النون أنث والجبال برفعهم ويوم يقول النون حمزة فضلا لمهلكهم ضم ومهلك أهله سوى عاصم والكسر في الله معولا. وها كسر أنسانيه ضم لحفصهم ومعه عليه الله في الفتح والصلاه لتغرق فتح الضم والكسر غيبه وقل اهلها بالرفع راويه فالصلا ومد وخف فياء اذاكيه سماء ونون لدني خف صاحبه الى وسكن واشمم ضمه الدال صادقا تخذت فخفف واكسر الخاء دمحلا ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظللا فأتبع خفف في الثلاثة ذاكرا وحامية بالمد صحبته كلا وفي الهمزياء عنهم وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبلا على حق السدين سدا صحاب حق الضم مفتوح وياسين شدعلا ويا جوج ما جوج اهمز الكل ناصرا وفي يفقهون الضم والكسر شكلا وحرك بها والمؤمنين ومده خرج شفا واعكس فخرج له ملا ومكنني اظهر دليلا وسكنوا مع الضم في الصدفين عن شعبة الملا كما حقه ضماه وهمز مسكنا لدى رد من ائتوني وقبل اكسر اليلا ليجون مبتا والثاني فشاصف بخلفه ولا كسر وبدأ فيهما الياء مبدلا وزد قبل همز الوصل والغير فيهما بقطعهما والمد بدءا وموصلا وطاء فما استطاعوا لحمزه تشدد وانتم فد التذكير شاف تاول معيدون وما قبل إن شاء المضافات تجتلاء سورة مريم وحرف يرث بالجزم حلو وقل خلق خلقنا شاع وجها مجملا وضم بكيا كسره عنهما وقل عتيا صليا معجتيا شذا على وهمز أهب يا جراح بحره بخلف ونسيا فتحه فائز علا ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا وخفت ساقط فاصلا فتحملا وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم وفي رفع قول الحق نصب لذن كلا وكسر وان الله ذاك وأخبروا بخلف إذا ما متموا في نو الصلا وننجي خفيفا نرد مقاما بضمه دنارئي لبد المدغما باسطا ملا وولدا بها والزخر فضم وسكنا شفاء وفي لوح شفى حقه ولا وفيها وفي الشورى يكاد أتارضا وطا يتفطر نكسر غير أثقل وفي التائنون ساكن حج في صفا كمال وفي الشورى حلا صفوه ولا ورائي وجعل لي وإني كلاهما وربي وآتاني بضافاتها العلاء سورة طه لحمزة فضم كسرها أهلهم كثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حلا ونوم بها والنازعات طوا ذكا وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا وأنا وشام قطع أشتد وضم في باتدى غيره وضم وأشركه كالكلا مع الزخر في قصر بعد فتح وساكن مهادا ثوا وضم سوا في ند كلا ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا فيسحتكم ضم وكسر صحابهم وتخفيف قالوا ان عالمه دلا وهذين في هذان حج وثقله دنا فاجمعوا صل وافتح الميم حولا وقل ساحر سحر شفا وتلقفر فر فعل جزم مع انثى يخيل مقبلا وأنجيتكم واعدتكم ما رزقتكم شفا لا تخف بالقصر والجزم فصلا وحاف يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وافا محللا وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نهى وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حرمي وخاطب يبصر شذا وبكسر اللام تخلفه حلا دراك ومعياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا وبالقصر للمكي وجز فلا يخف وأنك لا في كسره صفوة علا وبالضم ترضى صفر ضن يأتهم مؤنث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكري معا إني معا لي معا حشرتني عين نفسي إنني رأسي جلا سورة الأنبياء عليهم السلام وقل قال عن شهد وآخرها علا وقل أولم لاوى وداريه والصلا وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى اليحصبي والصم بالرفع وكلا وقال به في النمل والروم دارم ومثقال معلق مان بالرفع أكملا جذاذا بكسر الضم راو ونونه ليحصنكم صافا وأنثى عن كلا وسكن بين الكسر والقصر صحبة وحرم ونُجِحذف وثق الكدي صلا وللكت بجمع عن جذن ومضافها معي مسني إني عبادي مجتلا سورة الحج سكارا معا سكرى شفا ومحرك ليقطع بكسر اللام كم جيده حلا ليوفوا بن ذكوان ليطوفوا له ليقضوا سوا بزيهم نفر جلا ومع فاطر لؤلؤ نظم ألفة ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعة ثم يوفوا فحركه لشعبة أثقلا فتخطفه عن نافع مثله وقل معا منسكا بالكسر في الشين شنشلا ويدفع حق بين فتحيه ساكن يدافع والمضموم في أذن اعتلا نعم حفظ والفتح في تا يقاتل نعم علاه هد خف إدلا وبصري نهلكنا بتاء وضمها تعدون فيه الغيب شايع دخل لا وفي سبئ حرفان معها معاجزي نحق بلا مد وفي الجيم ثقلا وَلَوَّلُ مَعْلُقُ مَانَ يَدْعُونَ غَلَّبُوا سِوَى شُعْبَةٍ وَالْيَاءُ بَيْتِيَ جَمَّلًا سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ أماناتهم وحد وفي سال داريا صلاتهم شاف وعظما صلا مع العظم وضم واكسر الضم حقه بتنبت والمفتوح سيناء ذللا وضم وفتح منزلا غير شعبة ونون تترا حقه واكسره ولا وأن ثوا والنون خفف كفا وتهجرون بضم من وكسر الضم أجمل وفي لام لله الأخيرين حذفها وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلا وعالم خفض الرفع عن نفر وفتح شقوتنا وامدد وحركه شلشلا وكسرك سخريا بها وبصادها على ضمه أعطى شفاء وأكملا وفي أنهم كسر شريف وترجعون في الضم فتح واكسر الجيم واكملا وفي قال كم قل دون شك وبعده شفا وبها يا لعل يعللا سورة النور وحق وفروضنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأربع أولا صحاب وغير الحفص خامسة الأخير أن غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر يشهد شائع وغير أليب النصب صاحبه كلا ودري نكسر ضمه حجة رضا وفي مده والهمز صحبته حلاء يسبح فتح الباك كذا صف ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا وما نون البز سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار كما استخلف اضممه مع الكسر صادقا وفي يبدلن الخف صاحبه دلا وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف ولا وقف قبل النص بإن قلت سورة الفرقان. وياكل منها النون شاع وجزمنا ويجعل برفع دل صافيه كملا ونحشر يا دار على فيقول نو نشام وخاطب يستطيعون عملا ونز نزده النون وارفع وخف والملائكه المرفوع ينصب دخللا تشقق خف الشين معقاف غالب ويأمر شاف وجمع سر جنولا ولم يقتر الدم عم والكسر ضم ثق يضاعف ويخلد رفع جز من كذي صلا ووحد ذرياتنا حفظ صحبه ويلقون فضمهم وحرك مثقلا سوا صحبه والياء قومي وليتني وكم لو وليت تورث القلب انصلا سوره الشعراء وفي حذرون المد ما ثل فاره نذاع وخلق وحرك به العلا كما في ند والايكه لا مساكن مع الهمز وخفضه وفي صاد غيطلا وفي نزل التخفيف والروح والأمين نرفعهما علو سما وتبجلا وانثي كل اليحصبي وارفع ايه وفا فتوكل واو ظمانه حلا ويا خمس اجري مع عبادي ولي معي معا مع ابي اني معا ربي انجلا شهاب بنون ثقوق يأتينني دنامك تفتح ضمة الكاف نو فلا مع سبأ افتح دون نون هدى وسكنه ونوي الوقف زهرا ومندلا ألا يسجد راو وقف مبتلا ألا ويا وسجد وبدأه بالضم موصلا أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا وقد قيل مفعولا وأن أدغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجدوا ولا ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدون الادغام فاز فثقلا مع السوق ساقيها وسوق زكاء ووجه بهمز بعده الواو كلا نقول فضم رابعا ونبيتا نهو ومعا في النون خاطب شمردلا ومع فتح إن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون ند حلا وشدد غصر وامدد بل الدار كالذي ذكى قبله يذكرون له حلا بهاديم عن تهدي فشلعمي ناصبا وبليال كل انقف وفي الروم شمللا وآتوه فاقصر وافتح الضم علمه فشا تفعلون الغيب حق له ولا ومالي لي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلا سورة القصص وفي نري الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلا وحزنا بضم مع سكون شفى ويصد رضم وكسر الضم ضاميه انهلا وجذوة اضم فست والفتح نل وصحبه كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا يصدق ليرفع جزمه في نصوصه وقل قال موسى واحذف ودخل ودخللا نما نفر بالضم والفتح يرجع نسحران ثقفي ساحران فتقبلا ويجبى خليط يعقلون حفظته وفي خسف الفتحين حفص تنخلا وعندي وذو الثنيا وإني أربع لعليم عن ربي ثلاث مع اعتلا سورة العنكبوت يروا صحبة خاطب وحرك ومدف نشاءة حقا وهو حيث تنزلا مودة المرفوع حق رواته هو انصب بينكم عم صندلا ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبة دلا وفي ونقول الياء حصن ويؤجع نصف وحرف الروم صافيه حللا وذات ثلاث سكنت بان بوئا نمع خفه والهمز بالياء شملا وإسكان والفكسر كما حج جاندن وربي عبادي أرضي اليابها انجلا فمن سورة الروم إلى سورة سبأ وعاقبة الثاني سما وبنونه يذيق زكال العالمين اكسروا علا ليربوا خطاب ضم والواو ساكن اتى وجمعوا اثاركم شرفا علا وينفع كوفي وفي الطول حصنه ورحمة ارفع فائزا ومحصلا ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصعر بمد خف إذ شرعه حلا وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن اعتلا سوى ابن العلا والبحر اخفي سكونه فشا خلقه التحريك حصن تطولا لما صبروا فاكسر وخفف شذا وقل بما يعملون اثنان عن ولد العلا وبالهمز كل اللاء والياء بعده ذكى وبياء ساكن حجهم ملا وكلياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا والهمز زاكيه بجلا وتظاهر نظمه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ذبلا وخففه ثبت وفي قد سمع كما هنا وهناك الضاء خفف نوفلا وحق صحاب قصر وصل الظنون وسول السبيل وهو في الوقف في حلا مقام لحفص ضم والثاني عم في الدخان واتوها على المد ذو حلا وفي الكل ضم الكسر في إسوة الندى وقصر كف حق يضاعف مثقلا وباليا وفتح العين رفع العذاب حسن حسن وتعمل نؤتي بالياء شمللا وقرن افتح اذن الصو يكون له ثرى يحل سوى البصري وخاتم وكلا لفتح النما سادات نجمع بكسره كفا وكثيرا نقطه تحت نفلا سوره سبا وفاطر وعالم قل علام شاع ورفع خفضه عم من رجز أليم على رفع خفض الميم دل عليمه ونخسف نشأ نسقط بها الياء شمللا وفي الريح رفع صح من سأتهسك نهمزته باض وأبدله إذ حلا مساكنهم سكنه وقصر على شذا وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا نجازي بياء وافتح الزاي والكفو رفع سما كم صاب اكل اضف حلا وحق لواباعد بقصر مشددا وصدق للكوفي جاء مثقلا وفزع فتح الضم والكسر كامل ومن اذن ضم حلو شرع تسلسلا وفي الغرفه التوحيد فاز ويهمز التناوش حلوا صحبه وتوصلا واجري عبادي ربي اليا مضافها وق الرفع غير الله بالخفض شكلا وانغزي بها انضم مع حزائه وكل به رفع وهو عن ولد العلى وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشبينات قصر حق فتن سوره ياسين وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه وخفف فَعَزَّزْنَا لشعبه محملا وما عملته يحذف الهاء صُحْبَةٌ ووالقمر ارْفَعْهُ سما ولقد حلا وخا يَخْسِمُونَ افْتَحْ سما لذ واخف حل وبر وسكنه وخفف وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم وقصر لام شلشلا وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخو نصرة وضم وسك كذيحلا وننكسه فضممه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا لينذر غصنا ولحقافهم بها بخلف هدى مالي وإني معا حلا وصفا وزجرا ذكر ندغم حمزة وذروا بلا روم بهتا فثقلا وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا بزينة نو في ند والكواكب صبوا صفوة يسمعون شذا على بذكليه وضم عجبت شذا وساكن معنا آباؤنا كيف بللا وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا وقل في الأخرى ثوى وضم يزفون فاكملا وماذا ترى بالضم والكسر شائع والياس حذف الهمز بالخلف مثلا وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب والياسين بالكسر والصلا مع القصر مع اسكان كسر دنا غدا واني وذو الثنيا واني اجملا سورة وضم فواق شاع خالصة أضف له الرحب وحد عبدنا قبل دخل لا وفي يوعدون دمحلا وبقاف دم وبقى فدم وثقل غساقا مع شائد علا وآخر للبصر بضم وقصره ووصل اتخذناهم حلا شرعه ولا وفالحق في نصر وخذ يا ألي معا وإني وبعدي مسني لعنتي إلى سورة الزمر أمن خف حرمي فشامد سالما مع الكسر حق عبده جمع شمردلا وقل كاشفات ممسكات منونا ورحمته مع ضره النصب حملا وضم قضى واكسر وحرك وبعد رفع شاف المفازات جمعوا شاع صندلا وزد تأمرون النون كهفا وعم خفه فتحت خفف وفي النبأ العلا لكوف وخذيا تأمروني أرادني وإني معا معيا عبادي فحصلا سورة المؤمن ويدعون خاطب إذ لواهاء منهم بكاف كفى أو أنزد الهمزة ثم ملا وسكن لهم وضم بيظهر وكسرا ورفع الفساد صب إلى عاقل حلا فاطلع ارفع غير حفص وقلب نو من حميد أدخلون فرسلا على الوصل وضم كسره يتذكرون كهف سما واحفظ مضا وصفاتها العلا ذروني وادعوني واني ثلاثه لعلي وفي مالي وامري مع الى سوره فصلت وإسكان نحسات به كسره ذكاء وقول مميل السين لليث أخملا ونحشر ياء ضم مع فتح ضمه وأعداء خذ والجمع عم معق قلا لذا ثمرات ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بجلا سورة الشورى والزخرف والدخان ويوحي بفتح الحائدان ويفعلون غير صحاب يعلم ارفع ما اعتلى بما كسبت لافاء عم كبير في كبائر فيها ثم في النجم شمللا ويرسل فرفع مع فيوحي مسكنا اتانا وان كنتم بكسر شذ العلا وينشأ في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلا وسكن وزد همزا كواو أشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا وقل قال عن كفء وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر بلا وحكم صحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سك وبالقصر عدلا وفي سلفا ضما شريف وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلا أآلهة كوف يحقق ثانيا وقل ألفا للكل ثالثا بدلا وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة وفي ترجعون الغيب شايع دخللا وفي قيله اكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب يعلمونك من جلا لتحتي عباد اليا ويغلي دنا علا ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا وضمعتلوه اكسر غنا إنك افتحوا ربيعا وقل إني وللياء حملا سورة الشريعة والاحقاف معا رفع آيات على كسره شفاء وإن وفي اضمر بتوكيد نولا لنجزي يا نص سما غشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملا ووسع ترفع غير حمزة حسننا المحسن إحسانا لكوف تحولا وغير صحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلان وصلا وقل عن هشام أدغموا تعدانني نوفيهم بليا له حق نهشلا وقل لا ترى بالغيب وضم وبعده مساكنهم بالرفع فاشيه نولا ويا أولا ويا تعدانني وإني وأوزعني بها خلف من تلا ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الرحمن عز وجل وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة والقصر في اسن دلا وفي آنفا خلف هدا وبضمهم وكسر وتحريك وأملي حصلا وأسرارهم فاكسر صحابا ونبلوا نكم نعلم الياصف ونبلوا وقبلا وفي يؤمنوا حق وبعد ثلاثة وفي ياء نؤتيه غدير تسلسلا وبالضم ضر شاع والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر وكلا بما يعملون حج حر وكشطأه دعا ماجد وقصر فآزره ملا وفي يعملون دم نقول بياء إذ صفى وكسروا أدبار إذ فاز دخللا وبليا ينادي قف دليلا بخلفه وقل مثل ما بالرفع شمم صندلا وفي الصعقة قصر مسكن العين راويا وقوم بخفض الميم شرف ملا وبصر وأتبعنا واتبعت وما ألت نكسروا دنيا وإن نفتح الجلا رضا يصعقون ضممه كمنص والمسيء لسان عاب بالخلف زملا وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه وكذب يرويه هشام مثقلا تمارونه تمرونه وافتحوا شذا مناءة للمكي زد الهمز وحفلا ويهمز ضيزا خش عن خاشع شفا حميدا وخاطب يعلمون فطبكلا سورة الرحمن عز وجل ووالحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا ويخرج فضم وافتح الضم إذ حما وفي المنشآت الشين بالكسر فحملا صحيحا بخلف النفر أولياء شائع شواظ بكسر الضم مكيهم جلا ورفع نحاس جر حق وكسر ميط مثلولا مي ضم تهدى وتقبلا وقال به لليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم لولا وقول الكساء ضم أيهما تشاء وجيه وبعض المقرئين به تلا وآخرها يادي الجلال بن عامر ورسم الشام فيه تمثلا سورة الواقعة والحديد وحور وعين خفض رفعه ما شفا وعربا سكون الضم صحح فاعتلا وخف قدرنا دار وانضم شرب في ندى الصف واستفهام انا صفا ولا بموقع بالاسكان والقصر شائع وقد اخذ ضم واكسر الخاء حولا وميثاقكم عنه وكل كفا وانذرونا بقطع واكسر الضم فيصل ويؤخذ غير الشام ما نزل الخفي فإذ عز والصادان من بعد صلا وآتاكم فقصر حفيظا وقل هو الغنيه واحذف عما وصلا موصلا ومن سورة المجادلة إلى سورة نون وفي يتناجون قصر النون ساكنا وقدمه وضم مجيمه فتكملا وكسر شزو فضم معا صفو خلفه علا عم وامدد في المجالس نوفلا وفي رسل يا يخربون الثقيل حز ومعدولة أنث يكون بخلفلا وكسر جدار ضم والفتح وقصر ذوي أسوة إني بياء توصلا ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيه كملا وفي تمسكوا ثقن حلا ومتملا تنونه واخفض نوره عن شذندلا ولله زد وانصار نونا سما وتنجيكم عن الشام تقلا وبعدي وأنصاري بياء إضافة وخشب سكون الضم زاد رضا حلا وخف لوو الفا بما يعملون صف أكون بواو وانصب الجزم حفلا وبالغ لا تنوين مع خفض أمره لحفص وبالتخفيف عرف رفلا وضم نصوحا شعبة من تفاوت على القصر والتشديد شقة هللا وآمنتموا في الهمزتين أصوله وفي الوصل لولا قنبل واو نبدلا فسحقا سكونا ضم مع غيب تعلموا نمرض معي باليا وأهلك ننجلا ومن سورة نون إلى سورة القيامة وضمهم في يزلقون خالد ومن قبله فاكسر وحركر وانحلا ويخفى شفاء مالية ماهية فصل وسلطانية من دونها إن فتوصلا ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا وسال بهمز غسن دان وغيرهم من الهمز او من واو او ياء نبدلا ونزاعه فارفع سوى حفصهم وقل شهادتهم بالجمع حفص تقبلا الى نصب فضم وحرك به علا كرام وقل ودا به الضم اعملا دعائي واني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح انكم شرفا على وعن كلهم أن المساجد فتحه وفي أنه لما بكسر صوا علا ونسلكه يا كوف وفي قال إنما هنا قلف شانصا وطاب تقبلا وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا ووطأ وطاء فاكسروه كما حكوا ورب بخفض الرفع صحبته كلا وثالثه فانصب وفا نصفه ضبا وثلثي سكون الضم لاح وجملا والرجز ضم الكسر حفص اذا قلذ وادبر فهمزه وسكن عن اجتلا فبادر وفا مستنفره عم فتحه وما تذكرون الغيب خص وخللا ومسوره القيامه الى سورة برق افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كف يمناع علا سلاسل نو إذ رووا صرفه لنا وبالقصر قثم عنه دن خلفهم فلا زكى وقواريرا فنوّنه إذ دنا رضا صرفه وقصره في الوقف فيصلا وفي الثاني نو إذ رووا صرفه وقل يمد هشام واقفا معه مولا وعاليه مسكن واكسر الضم إذ فشى وخضر برفع الخفض عم حلا علا واستبرق حرمي نصر وخاطب يشاؤون حصن أق واوه حلا وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيل لذ رسى وجمالات فوحد شذا علا ومن سورة النبأ إلى سورة العلق وقل لابثين القصر فاشن وقل ولا كذابا بتخفيف الكسائي أقبلا وفي رفعبا رب السماوات خفضه ذلول وفي الرحمن ناميه كملا وناخرة بالمد صحبتهم وفي تزكى تصد الثاني حربي نثقلا فتنفعه في رفعه نصب عاصم وإنا صببنا فتحه ثبته تلا وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن اولي لا وضى بضنين حق راو وخف فيه فعد لك الكوفي وحقك يوم لا وفي فاكه نقص وختامه بفتح وقد مده راشدا ولا يصلى ثقيلا ضم عن مريضا دنا وبات اركبا النظم حيا عما نهلا ومحفوظ اخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا والخف قدر رتلا وبل يوثرون حز وتصلا يضم حز صفا تسمع التذكير حق وذوجلا وضم اولو حق ولاغيه لهم مسيطر نشم ضاع والخلف قللا وبالسين لذو الوتر بالكسر شائع فقدر يروي ليحصبي مثقلا وأربع غيب بعد بلا حصولها تحضون فتح الضم بالمد ثملا يعذب فافتح ويوثق راويا ويا ان في ربي وفكر فعنولا وبعد خفضاً وكسر ومدة منويناً مع رفع إطعام نداً عم فنها لا وموصدة فهم زما ولا عم في والشمس بالفائ وإن جلاء ومن سورة العلق إلى آخر القرآن وعن قنبر قصر الر مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملاً ومطلع كسر اللام رحب وحرفيل برية فهمز آهلا متأهلا وتاتره النظم فلولا كما رسا وجمع بالتشديد شافيه كملا وصحبة الضمين في عمد وعو لالاف بليا غير شابيهم تلا وإيلاف كل وهو في الخط ساقط وليدين قل في الكافرين تحصلا وهاء ابي لهب بلسكان دونوا وحماله مرفوع بالنصب نزلا روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا واثر عن الاثار مثرات عذبه وما مثله للعبد حصما وموئلا ولا عمل أنجاله من عذابه غدات تلجزى من ذكره متقبلا ومن شغل القرآن عنه لسانه ينى الخير أجر الذاكرين مكملا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا وقال به البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاه فإن شئت فقطع دونه أو عليه أو سل الكل دون القطع معهم بسملا وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسره في الوصل مرسلا وأدرج على إعرابه ما سواهما ولا تصل هاء الضمير لتوصلا وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد زاد بن باب فهللا وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها وهك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلا ولا ريبة في عينهن ولا ربا وعند صليل الزيف يصدق الابتلا ولا بد في تعيينهن من الأولى عنوب المعاني عاملين وقولا فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلا ثلاث بأقصى الحلق واثنان وسطه وحرفان منها أول الحلق جملا وحرف له اقصى اللسان وفوقه من الحنك احفظه وحرف بأسفلا ووسطهما منه ثلاث وحافه اللسان فأقصاها لحرف تطولا إلى ما يلل الاضراس وهو لديهما يعز وباليمنى يكون مقللا وحرف بأدناها إلى منتهاه قد يل الحنك الأعلى ودونه ذولا وحرف يدانيه إلى الظهر مدخل وكم حاذق معسي بويه به جتلا ومن طرف هن الثلاث لقطرب ويحيا مع الجربي معناه قولا ومن هو من عليا الثنايا ثلاثة ومن أطرافها ومنه ومن من بين الثنايا ثلاثة وحرف من طراف الثنايا هي العلا ومن باطن السفلى من الشفتين قل وللشفتين اجعل ثلاثا لتعدلا وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة نولا أهاع خلا قارئ كما جرى شرط يسرى بارع حنو فلا رعى طهر دين تمه ظل ذي ثنا صفى سجل زهد في وجوه بني ملا وغنة تنوين ونون وميمن سكن ولا إظهار في الأنف يجتلا وجهر ورخ وانفتاح صفاتها ومستفل فاجمع بلغداد أشملا فمهموسها عشر حثت كسف شخصه أجدت كقطب للشديدة مثلا وما بين رخو والشديدة عمرنا الوواي حروف المد والرخو كملا وقض خص ضغط سبع علم ومطبق هو الضاد والضاء عجما وإنهملا وصاد وسين مهملان وزايها صفير وشين بالتفشي تعملا ومنحرف لام وراء وكررت كما المستطيل الضاد ليس باغفلا كما الألف الهاوي وآوي لعلة وفي قطب جد خمس قلقله علاء وأعرفهن القاف كل يعدها فهذا مع التوفيق كاف محصلا وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الجلاء وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع مئة سبعين زهرا وكملا وقد كسيت منها المعاني عناية كما عريت عن كل عوراء مفصلا وتمت بحمد الله في الخلق سهلة منزهة عن منطق الهجر مقولا ولكنها تبغي من الناس كفأها أخاثقة يعفو ويرضي تجملا وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس احسن تاولا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتن كان للانصاف والحلم معقلا عسى الله يدني سعيه بجوازه وان كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمور جدا وتفضلا اقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكا ومندلا وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا تم والحمد لله اولا واخرا